واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار الذي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة الأرضها يَغْفِرُ ظُلْمَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْقَائِمِينَ وَالصَّائِمِينَ وَالْكَافِرِينَ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يحب الذي إذاَا فلوا فَاحِشَكً أَوظَلَ أَم فُسَمم لَكَر الله ذكَر اللهَّ فَتََرذُن بِ وَمَ يغفِر الُّنُ بَإِنلَ الله وَمَ يقتِر الذُنُ بَإِ الله سروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من رب وجنات تَغَنَّى الأَنْهَارُ صَالِتٍ فِيهَا صَالِدِينَ لَحْوَهَا وَنَعْمَ أَجْرٌ عَامِلِ قَدْ خَانَتْ عَهْدٌ قَبْلَكُمْ سَنَنٌ فَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانْظُرُوا فَانْظُرْ كَيْفَ كان عاقبة اسهدَ وَمَ وَدَ وَمَظَةُ المُتَّب وَلاَا تَْ وَلَا تحسَن وَلَا تَ وَلَا تحزَنوا وَأَنتُم إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثل وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منهم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم لما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تنقوه فقد رأيتم وأنتم ترون الرسل. أفإن مات أو قتلهم قلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكلين وما كان لنفسه أن لا تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة ke okay. وَثَبَتَ أَقْدَامُنَا وَصُنَّا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَأَتَى اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ